قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وَإِذَا استدل يقول قال الأطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وَإِلَى السماء بغير كيف ينزلون وأقروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل